حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتبواتم من ا ل ج ن ة منزلا وزادكم الله تبارك وتعالى علما وحلما وجمعنا وإياكم وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم اليوم جنته كريم مع المحاضرات عليه تعالى تعالى بالنبي إنه إن السنة الله الله شاء الله الحائية صلى أولى في في في شرح الحائية في السنة للامام ابي بكر ابن ابي داود السجستاني رحمه م الله تبارك وتعالى وهما من الائمه في الحديث والفقه والعقيده رحمه م الله تبارك وتعالى وهذا الامام هو ابن الامام صاحب السنن أبي داود رحمة الله عليهم اليوم داود الله رحمة ما دمنا سنتكلم إ ن شاء الله تعالى عن هذا ا ل أ م ر في س ل س ل ة م ت ص ل ة إ ن شاء الله سيكون الكلام حول أ ه م ي ة طلب العلم وفضله وشرفه وما يتعلق به من الكلام في هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله تعالى وذلك حتى نفهم ما الذي نقدم عليه وما هذا الذي نتعلمه وكيف نحسن الدخول فيه إ ن لكل شيء سبيل و ط ر ي ق ة م ع ي ن ة للدخول كالبيت إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ندخله ندخله من الباب وليس من الشباك أ ي ض ا العلم إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ندخل في العلم لابد أ ن نسلك السبيل الذي سلكه السلف رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن ونعرف أ ه م ي ة هذا العلم وكيف كان أ ه ل العلم قديما وحديثا يطلبونه ونبين كم شرفهم الله تبارك وتعالى بهذا العلم ورفعهم درجات الله عز وجل قال يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات علو م ك ا ن ة وعلو قدر يرفعهم الله تبارك وتعالى على غيرهم من المؤمنين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 و إ ن م ا و ر ث ا ل ع ل م فمن أ خ ذ ه أ خ ذ بحظ وافر حظ وافر كثير هذا الحظ لا يؤتى الا ل أ و ل ي العلم الذين عرفوا الله تبارك وتعالى بالعلم وتعلموا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه ونشروه وعلموه لغيرهم هؤلاء هم العلماء وطلاب العلم سهروا الليالي وقاموها وطلبوا فيها العلم و أ ح ي و ا نهارهم بالصيام و ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل كانوا يعملون بالعلم ل أ ن ث م ر ة العلم العمل به وعلم بلا عمل ك ش ج ر ة بلا ثمر لذلك كان فضلهم عظيم وكما جاء في الحديث إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لتستغفر لمعلم الناس الخير و إ ن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير كل المخلوقات تستغفر له ل أ ن ه م يعلمون الناس العلم الصحيح الذي يتوصل به إ ل ى رب العالمين ولذلك فضل الله تبارك وتعالى أ ه ل العلم وشرفهم في حمل ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله كما قال الله عز وجل ش هنا د الله أ ه ل إله إ ل اشهد هو هنا والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط أ الله تبارك وتعالى من أ ش ه د نفسه أ و ل ا ثم ثنى ب ا ل م ل ا ئ ك ة ونحن نعرف جميعا من هم ا ل م ل ا ئ ك ة وكم لهم من م ك ا ن ة وشرف وعلو فثنى الله بهم في هذه ا ل ش ه ا د ة أ ش ه د ه م وثلث ب أ و ل ي العلم وهم أ ه ل العلم والتقى والفلاح حملوا هذا العلم ونقلوه لمن بعدهم وطبقوه أ ش ه د ه م على ك ل م ة من أ ج ل ه ا خلقت السماوات و ا ل أ ر ض كما قال الله تبارك وتعالى في هذه ا ل آ ي ة شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم قائما بالقسط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم هذه ا ل ك ل م ة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى و إ ف ر ا د ه ب ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ل ص ة الله تبارك وتعالى أ ي ض ا بين أ ن الذين معهم العلم ليسوا كغيرهم. فقال كغيرهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون الذي يعلم والذي درس العلم وحفظ وطبق هذا ليس كغيره الذي لا يعرف شيئا عن العلم والنبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد وقال إ ن فضل العالم على العابد كفضلي على أ ذ ن ا ك م رجلا وغير ذلك من ا ل أ د ل ة ا ل ص ح ي ح ة في فضل أ ه ل العلم وكل عالم كان طالبا للعلم طلب العلم أ و ل ا وارتقى و أ خ ل ص في العلم حتى أ و ص ل ه الله تبارك وتعالى إ ل ى ما أ ص ب ح عليه و أ ه م شيء هو أ ن يكون الطالب أ و أ ن يكون المرء مخلصا لله عز وجل لا بد ان يكون مخلصا اخلاصا صحيحا يسير فيه على م ر ض ا ت الله عز وجل هذا الذي كان عهد السلف رضوان الله عليهم كانوا يجعلون ا ل ن ي ة في كل أ م ر يقدمونها ويصححونها في كل فعل هذا من ا ل إ خ ل ا ص وتحقيق السبيل الصحيح في طلب العلم وكما قلت أ ن ا ل أ د ل ة كثرت و أ ه ل العلم قديما وحديثا يعلمون الناس ويبصرونهم وقد أ م ر الله تبارك وتعالى أ ن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في العلم كما قال عز وجل وقل رب ي زدني علما وقد ل ربي ز ن ي ع امر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتفقه الناس في أ م ر دينهم ليعبدوا الله على ب ص ي ر ة كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني لا بد ل ل د ع و ة أ ن تكون على ب ص ي ر ة و ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة لذلك كان أ ه ل العلم أ و ل ى بالنبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه م حملوا علمه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم ا ل س ا ع ة وهم على ذلك وعندما سئل ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تبارك وتعالى على هذا الأمر أو عن الأمر الحديث هذا هذا أو عن أ ي أ ن ا س قال إ ن لم يكونوا أ ه ل الحديث فلا أ د ر ي من هم وهم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذين تمسكوا بالكتاب و ا ل س ن ة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فعلينا أ ن نتمسك بهذا العلم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن نسير على ما كان عليه أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم كما ذكر ذلك ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله في كتابه أ ص و ل ا ل س ن ة قال في ص و ل ا ل س ن ة عندنا التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ل أ ن ه م فهم فهموا الدين عن النبي و أ خ ذ و ه منه وطبقوه والنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم والله تبارك وتعالى مدحهم و س ي أ ت ي الكلام عن فضل ا ل أ ص ح ا ب في هذه الحائيه ان شاء الله تعالى وكما سناتي في ت ر ج م ة صاحب هذه ا ل م ن ظ و م ة أ ن ه م افتروا عليه وقالوا بأنه يقدح في آ ل البيت وكان هو ممن يدافعون عن آ ل ب ي ت النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم كما تشاء اخلاق بارك الله ف ي الامر متاح ان شاء الله المهم ان شاء الله تعالى ان يعم النفع ان شاء الله علينا جميعا الحمد لله ع ل ي ك م السلام و ر ح م ة الله فلذلك العلم علينا أ ن نتمسك به وهذا أ ي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا ب ا ل أ س ا ن ي د ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة ا ل ر ا س خ ة عن أ ه ل العلم ينقلون عن بعضهم البعض ليصل إ ل ي ن ا الحديث ويخرجون منه الضعيف لنعمل بالصحيح فعلينا أ ن نتبع سبيل المؤمنين ونتفقها في دين ربنا تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم ف ر ي ض ة على كل مسلم وهنا ا ل ف ر ي ض ة التي فرضت على الناس بمعنى طلب العلم هي رفع الجهل عن نفسك تعرف كيف تعبد الله كيف تصلي كيف تصوم كيف تحج كيف تدعو كيف تتقرب إ ل ى ربك تبارك وتعالى هذا فرض على كل مسلم والله تبارك وتعالى لا يقبل ا ل ع ب ا د ة إ ل ا إ ذ ا كانت م و ا ف ق ة لشرعه وفيها م ت ا ب ع ة للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان صاحب العلم من الذين أ ر ا د الله بهم الخير كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من يرد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين يبصره ويعلمه فهذا فضل عظيم وهذا خير كثير من أ ر ا د الله به الخير أ ع ا ن ه على ذلك ولكن هذا لابد أ ن يكون هو نفسه يعين نفسه على طلب العلم وتحصيله ل أ ن ه صعب وليس بالسهل ليس بالسهل كما سئل ا ل إ م ا م مالك رحمه الله إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة ق ا ل له يا إ م ا م هل في العلم شيء سهل قال العلم كله صعب وتلا قوله تعالى إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا ل ا بد من ا ل ه م ة يجب علينا أ ن نكون من أ ص ح ا ب الهمم ا ل ع ا ل ي ة وننظر ب أ ي شيء نرفع الجهل عن انفسنا ونرفع الجهل عن غيرنا هذا خير لنا ولغيرنا وهذا ا ل أ م ر كلما كان النفع يصل لغيرك أ ف ض ل من الذي تنفع به نفسك فقط فالامر يطول في هذا والكلام حول طلب العلم و أ ه ل ه يحتاج الى محاضرات ولكن تذكير لي ولكم لعل الله تبارك وتعالى يجعل لهذه ا ل ك ل م ة أ ت ب ا ع ا تطبقها وكما قلت في أ و ل ا ل أ م ر أ ن ه لا بد لي أ ن أ ت ك ل م بشيء يسير حول طلب العلم و أ ه م ي ت ه قبل أ ن نشرع في د ر ا س ة كتاب أ و م ث ن أ و نظم ل أ ح د ا ل آ ئ م ة حتى نستشعر علو هذا ا ل أ م ر وفضله وكيف أ ن الله تبارك وتعالى فضلنا على غيرنا بهذا ا ل أ م ر و ن جعلنا نطلب هذا العلم ونتقرب إ ل ي ه بالعلم فهذه ا ل ح ا ئ ي ة أ و ا ل م ن ظ و م ة ا ل ح ا ئ ي ة هي في ا ل س ن ة و إ ن شاء الله تعالى اترجم ت ر ج م ة س ر ي ع ة للناظم وابين منهج النظم سريعا إن شاء ا ل ل تعالى ل ه ن ب د أ في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى في شرح ا ل أ ب ي ا ت فهذه ا ل م ن ظ و م ة كما قلت م ن ظ و م ة تتعلق ب ا ل س ن ة هي اسمها ا ل ح ا ئ ي ة في ا ل س ن ة والمراد بها هنا أي ا ل س ن ة هي ا ل ع ق ي د ة وهذا كان معروفا عند السلف ر ض و اطلاق ن الله عليهم اطلاق لفظ ا ل س ن ة معناه ا ل ع ق ي د ة لذلك كان أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عندما يؤلفون كتابا مثلا كانوا يسمونه ا ل س ن ة ك ا ل س ن ة ل ل م ا م أ ح م د و ا ل س ن ة لابنه عبد الله و ا ل س ن ة للبربهاري و ا ل س ن ة لللكاء وغير ذلك من الكتب كانت تسمى ا ل س ن ة اي المراد بها ا ل ع ق ي د ة ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ولما ندخل فيها ان شاء الله تعالى سنفهم المعنى بوضوح ف ا ل م ن ظ و م ة مع انها ص غ ي ر ة الحجم ا عظيما و أ ص و ل ا ر ا س خ ة ث ا ب ت ة ص ح ي ح ة فهي تقع في أ ر ب ع وثلاثين بيتا وهناك أ ب ي ا ت زيدت عليها و أ ب ي ا ت أ خ ذ ت منها بحسب النساخ وطبعات الكتاب لكن الثابت إ ن شاء الله تعالى هي أربع و ث ل ا ث ي بيت ن أ وثلاثين ة و ث ث ل ا وثلاثين بيت ان شاء الله عز وجل صاحبها صاحب هذه ا صاحب ه ا ل م ن ظ و م ة هو ا ل إ م ا م العلام الحافظ شيخ بغداد عبد الله بن ا ل إ م ا م أ ب ي داود سليمان بن ا ل أ ش ع ث أ ب و بكر السجستاني وهو يسمى بذلك ل أ ن ه من م د ي ن ة سجستان وهو ابن ا ل إ م ا م أ ب ي داود صاحب السنن ولد في س ن ة ثلاثين في ثلاثين سنة و م ئ ت ي ن من ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم و ب د أ في طلب العلم من صغره ك ع ا د ة السلف رضوان الله عليهم أ ن ه م كانوا يبداون الطلب في سن ص غ ي ر ة و ق د أ خ ذ ه أ ب و ه وهو في صغره فطاف به شرقا وغربا سافر إلى وخرسان واصبهان وبغداد و ا ل ك و ف ة و م ك ة و ا ل م د ي ن ة والشام ومصر وغيرها ثم استوطن بغداد وسمع فيها على الشيخ محمد بن أ س ل م الطوسي وكان من كبار العلماء كان ذو ه م ة ع ا ل ي ة في الحفظ والتحصيل والطلب حتى قال عن نفسه رحمه الله دخلت ا ل ك و ف ة ومعي درهم واحد ف أ خ ذ ت به ثلاثين مدا باقله فكنت آ ك ل منه و أ ك ت ب عن أ ب ي سعيد ا ل أ ش ج فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه ثلاثين أ ل ف حديث ما بين مخطوع ومرسل هذا ي دل على علوه في هذا ا ل أ م ر وحبه للحديث ل أ ن ه كان صغير السن ولو نظرنا إ ل ى أ ح و ا ل أ ه ل ا ل س ن ة أ و أ ه ل الحديث خ ا ص ة نراهم من صغرهم يحبون الحديث ويسعون في مجالس التحديث ويكتبون الحديث وقال أ ي ض ا عن نفسه حدثت من حفظي ب أ ص ب ه ا ن ب س ت ة وثلاثين الف حديث ا ل ز م و ن الوهم فيها في س ب ع ة أ ح ا د ي ث كان الذي يسمع جعلوه يختلف في س ب ع ة أ ح ا د ي ث فقالوا فيها شيء ليست ص ح ي ح ة فرجع فنظر في كتابه فراها أ ن هذه السبعه خ م س ة منها ص ح ي ح ة واثنين فقط فيهما كلام وقال ت ا ل م ذ ه أ ب و حفص بن شاهين وهو معروف قال أ م لا علينا ابن أ ب ي داود رحمهما ل ل ه سنينا وما ر أ ي ت بيده كتابا إ ن م ا كان يملي حفظا فكان يقعد على المنبر بعدما كبر ويقعد دونه ب د ر ج ة ابنه أ ب و معمر بيده كتاب فيقول حديث كذا فيسرده من حفظه حتى ي أ ت ي على المجلس ا ل أ د ل ة على ق و ة حفظه وغير ذلك ك ث ي ر ة وذكر بعض تراجمه أ و ترجم له كثير منهم الخطيب البغدادي وتلميذه ابن شهين والذهبي وغيرهم وكان من شيوخه كما قلت والذي روى عنهم ابيه روى عن أبيه وهو ابيه داود روى أ ي ض ا عن أ ح م د بن صالح ومحمد بن بشار ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم وكان له تلاميذ كثر منهم ابن حبان صاحب الصحيح وابو الحسن الدار قطني صاحب العلل وابو حفص بن شاهين وابو أ ح م د الحاكم وابن بطه وابو مسلم محمد بن احمد الكاتب وغيرهم الكثير وقد قال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كان فقيها عالما حافظا وقال ابن خلكان كان ابو بكر بن ابي داود من اكابر الحفاظ ببغداد عالما متفقها عليه اماما وقال أ ب و عبد الرحمن السلمي س أ ل ت الدار ق ط ن ي عن أ ب ي بكر بن أ ب ي داود و فقال ث ق ة وقال ابن السبكي الحافظ ابن الحافظ أ ح د ا ل أ ج ل ا ء حتى ابن القيم رحمه الله في نونيته هذا يدل على ما به ما يدل كبيرة على معرفة من حياكم الله أخير قال ابن القيم رحمه الله وكذا ا ل إ م ا م ابن ا ل إ م ا م المرتضى حقا أ ب ي داود ذي العرفاني تصنيفه نظما ونشرا واضحا في ا ل س ن ة المثلى هما ن ج م ا ن وكما نرى من الكلام حول علو هذا ا ل إ م ا م وحفظه ومكانته ا ل ع ل م ي ة حتى ا ل إ م ا م الذهبي رحمه الله قال فيه وكان من بحور العلم بحيث إ ن بعضهم فضله على أ ب ي ه وقال أ ي ض ا كان أ ب و بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أ ب ي ه صنف التصانيف وانتهت إ ل ي ه ر ئ ا س ة ا ل ح ن ا ب ل ة ببغداد وقال أ ي ض ا والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أ و ث ق الحفاظ هناك بعض المتعالمين طعنوا في ا ل إ م ا م وقالوا ان أ ب ي ه يقول عنه كذاب وهذه د ع و ة كذب وبهتان وهو قد روى عن أ ب ي ه وصحت روايته عنه ب أ ق و ا ل ا ل ا ئ م ة المعتبرين وقد أ ث ن ى عليه كما بينت الذهبي والخطيب البغدادي وتلميذه ابن شاهين وابن خلكان وغيرهم حتى الاماب بن القيم رحمه الله أ ث ن ى عليه وبين ّ ما به من فضل في نونيتهم فهذه ا ل د ع و ة أ ر ا د و ا بها أ ن يصرفوا النظر عن الشيخ رحمه الله ل أ ن ه كان صحيح ا ل ع ق ي د ة وهذه المنظومه ة تدل على ذ ا على ع صحة م تدل ق ه كما شاء ا سنوين إن ل ه ت على ا في شرح هذا ه ل الفقه والعقيدة والفقه واللغة إماما له م م إماما إماما ن كان وزن ظ و فهو ة في كما بينت أ ن بعضهم فضله على أ ب ي ه ولكن كان أ ب ي ه او كان أ ب و ه من ا ل أ ئ م ة الكبار وهو أ ب و داود السجستاني سليمان بن ا ل أ ش ع ث رحمه الله تبارك وتعالى ولما انتهى من هذه المنظومة قول وقول وقول شيوخنا قال من انتهى آخرها هذا هذه في أبي وقول وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم فمن قال علي غير ذلك فقد كذب وهذا قول من الإمام صريح واضح وهناك ذ ا قول م ل إ م م ا واضح ا صريح و ه ن ر و ا ي ة أ خ ر ى يقول فيها هذا قول وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقول من من أهل تعالى أذركنا العلم قولي وقول وقول وقول وقوله حنبل أبي أحمد بن من من من لم ندرك من أ ه ل العلم ممن بلغنا قوله فمن قال علي قولا غير ذلك فقد كذب نعم نصد ان الحمد واضح إخوة وهناك شاء الله يا إخوة. طيب الحمد لله. وهناك أيضا لله طيب افتراءات عليه بانه يعادي ال البيت يعادي ال البيت و ب ا ل ن س ب ة الى هذه ا ل ف ر ي ة هذه ا ل ف ر ي ة عليه رد عليه كثير من اهل العلم وبين العلامة التنكيل م م اليماني رحمه ع ل الله ب كتابه ا وتعالى ا ر ك ت ل في فمن أ ر ا د أ ن يراجعه فيه إ ف ا د ا ت ك ث ي ر ة قال أ م ا ما نسب إ ل ي ه من العداء ل آ ل النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بالنصب فلم يثبت عنه شيء من ذلك بل ثبت عنه ضد ذلك ونقيده وهذا كثير نجد كلما زاد العالم في علمه ظهر له أ ع د ا ء أ ر ا د و ا أ ن يصرفوا النظر عنه ف ا ل إ م ا م هو إ م ا م في ا ل س ن ة أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر صاحب التصانيف كما قال فيه الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى و أ ث ن ى عليه كثير وكل ما نسب إليه ما من نسب نعم وكل ما نسب إ ل ي ه من افتراءات فهي ب ا ط ل ة فتوفي رحمه الله تبارك وتعالى في س ن ة ست عشره و ث ل ا ث م ا ئ ة أ ي في عمر آه حوالي س ب ع ة وثمانين عام س ب ع ة وثمانون عاما ن ع فهذا هو ا ل إ م ا م رحمه ا ل ل وتعالى ه تبارك صاحب هذه ا ل م ن ظ و م ة وبدا أ ف ي ه بدأ فيها باول أ و ل بحبل بيت تمسك ل ه ولتك بيت د ع ا لعلك ف ل ح ف إ ن شاء الله تعالى في ا ل م ر ة القادمه سنتكلم إ ن شاء الله تعالى عن هذا ا ل أ م ر و أ ش ر ح ه ا بتفصيل إ ن شاء الله عز وجل ل الله تعالى بكلمة قالها الإمام أحمد رحمه الله في بيان فضل السنة والرد على أهل البدع قال الإمام أحمد رحمه الله الحمد لله الذي جعل في كل ل أختم أحمد أحمد فترة رحمه رحمه زمان من إن بيان شاء ا ر في في س بقايا من أ ه ل العلم يدعون من ضل إ ل ى الهدى ويصبرون منهم على ا ل أ ذ ى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أ ه ل العمى فكم من قتيل ل إ ب ل ي س قد أ ح ي و ه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أ ح س ن أ ث ر ه م على الناس و أ ق ب ح أ ث ر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين و ت أ و ي د الجاهلين الذين عقدوا أ و ل ي ة ا ل ب د ع ة و أ ط ل ق و ا عقال ا ل ف ت ن ة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون مجمعون خ ا للكتاب ل ف و ن م على مفارقه ة الكتاب ا يقولون على ل ل وفي الكتاب ل ه بغير ه من الكلام يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن الضالين كما ذكر ذلك في الرد على ا ل ج ه م ي ة والزنادقه فالحمد ل ل رب بارك المرة مقبولا العالمين الله فيكم وان شاء الله تعالى موعدنا في المرة القادمة نسأل الله لكم التوفيق والفلاح ان يجعل هذا الوقت مقبولا ان شاء الله نسأل لكم يجعل تعالى فيكم في عنده وان يحسن عاقبتنا في ا ل أ م و ر كلها بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم الله تبارك وتعالى علما وحلما والحمد لله رب العالمين سبحانك أستغفرك وسلم وسلم والسلام وبحمدك وأتوب وبارك وصحبه وبركاته محمد ورحمة اللهم لا إلا الله الله أن أنت مدين إليك عليكم إله وصلى على وعلى آله أشهد